نيران الحصن تشتعل قبض ابن مسلمة على رأس الطاغوت قبضة كالموت وقال لأصحابه دونكم فاقتلوه سل الشباب سيوفهم فأغمدوها في كتلة الخيانة والغدر حتى إن بعضهم أصاب الحارث بن أوس من العجلة فدوت من جوف الخائن صيحة أيقظت سكان الحصن فأوقدوا مشاعلهم وفتحوا نوافذهم ينظرون يسأل بعضهم بعضا تلألأ الحصن بالنيران وانفتحت الأبواب وانحدر الرجال بمشاعلهم نحو مصدر الصوت وانطلق رفاق ابن مسلمة لكنه أراد التأكد من موت الطاغوت فانتزع من حزامه سيفا قصيرا يسمى المغول فأجهز به عليه وانطلق خلفهم تفرق اليهود جماعات بحثا عن مصدر الصوت وأدركت آخر زوجات الطاغوت أن مكروها وقع له بحثوا خارج الحصن فوجدوا جثته في الشعب غارقة بدمائها على النواح في الحصن ودب الرعب بين سكانه بن النضير وأدركوا أنهم تجرعوا السم الذي أعدوه لمحمد أما ابن مسلمة ورفاقه فظلوا يركضون حتى عبروا منطقة بني أمية بن زيد ثم مروا بمنطقة محصنة يسكنها يهود بني قريضة ثم مروا على بعاث وهي منطقة الثارات قبل الإسلام ولما لامست أقدامهم مكان يقال له حرة العريض تلفتوا فلم يروا أوسبن الحارث لقد ضعف ركضه شيئا فشيئا مع النزيف فقرروا الوقوف في الحرة وانتظاره حتى يصل وبعد ساعة من الانتظار نظروا فإذا هو مقبل يترنح من الإعياء والنزيف اقتربوا منه فحملوه ثم انطلقوا حتى دخلوا المدينة في آخر الليل. وحالما دخلوها توجهوا نحو بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي فسلموا عليه من وراء الباب سمعهم صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من صلاته خرج إليهم وجلس معهم فأخبروه بنجاح مهمتهم فقال أفلحت الوجوه نجحت عملية استئصال الورم الخبيث الذي كان يخطط لحرب أهلية تعيد أيام بعاث والوثنية ثم نظر صلى الله عليه وسلم إلى جرح الحارث بن أوس فنفث عليه ثم انطلق الرجال إلى بيوتهم وقد تحول حصن يهود بن النضير إلى حصن من الرعب لا يطاق كأن الأشباح تجوبه فما من يهودي إلا وهو خائف على نفسه اجتمع كبارهم فقرروا التوجه في الصباح للقاء يهود بني قريظة وبني قينقاع وبقايا الوثنيين في المدينة